بسم <تصفيق> الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فمازلنا مع احكام الصلاه تعرضنا في اللقاء الماضي على اركان الصلاه وقلنا هو ما يجب فعله وتبطل الصلاه او الركعات بتركه ولا يثبت بسجود السلام قلنا اركان نيه وكانت النيه في الشروط اللي كده معانا في الاحرام قراءة الفاتحة الركوع والرفع والركوع السجدة الأولى الدروس من السجدين السجدة الثانية والجلوس الاخير والسلام دي كلها أركان للصلاة لو واحد منهم نقص لو تكبير دي مش موجودة يبقى صلاته باطילה كلها ما قرأتش الفاتحة يبقى ركع لما قرأتش الفاتحة باطله نسيت ركع بركع ركع دي ركع فيها باطله دي كذا يبقى سكن الركعه اللي فيها سجدة باطله عينه ونور هي واجبات يعني واجبات يعني يجب فعله ويأثم تاركها لكن لا تبطل الصلاة بتركها وتجبر بسهولة السهو طب معنى كده ليه صلى الله عليه وسلم ايه هي الاشياء دي لما باركع بقول واجب يبقى من واجبات الصلاه قول سبحان ربي العظيم في الركوع الركوع ده لكن لو انا ركعت ودنيت ازاي كده ما اي حاجه عمدا متعمدا تصح الصلاه لكن اثم لان تركت ايه واجب لا مش ركن واجب في فرق الركن اعلى من الواجب شويه خلاص كده طيب لو نسيت اهو سبحان ربي العظيم خلاص لا شيء وتزود لسا خلاص كده؟ طيب لما بقى معنا الركوع بقول لي. بقول سمع ضال من كامل الله, الله. ربنا ولك الحمد الحمد الطيب لله لا إله إلاه. ده إيه؟ أنا. واجب. مو شرخ يعني لو أنا ما عملتوش الصلاة صحيح لكن لو تعمدت ضربه أشيل وزر لو نسيته أزود للي لسا. واضح؟ طيب لما بقى معنا بقول لي. سبحان ربي الاعلى برضو قول سبحان ربي الأعلى واجب السجود نفسه روكي ما ينفعش لكن قول سبحان ربي الاعلى في السجود واجب خلاص الدعاء في الجلوس بين السجدتين واجب التشهد الاوسط بعد الركعتين في الصلاه الرباعيه والثلاثيه زي المغرب والعشاء والمغرب والعشاء والظهر والعصر برضه الجلوس ده والتشهد اللي فيه ايضا واجب خلاص قراءه التشهد الاخير في الجلوس الاخير واجب لكن الجلوس الاخير ايه خلاص هذه واجبات الصلاه والأدلة عليها وبعض الادله عليها لما نزل سبحان ربي العظيم قال صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك قال انخرب اجعلوها يرفعو اعض اسبح اسم ربك الاعلى قال الذي خصله اجعلوها في سجودكم وقول عليه ارسلنا ما فعله الامام ليتم به الى ان قال واذا قال سمع الله لمن حمل فقول ربنا ولك الحمد والأمر فيه الوجوب مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بعد الركعه الثانيه ايضا هذا دليل على الوجوب مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على قراءه التشهد في في في الجلسه الاولى وفي الجلسه الثانيه هذا يدل ايضا على الوجوب يبقى واجبات الصلاة تاني بسرعة ها قول سبحانه ربي العظيم في الركوع قول سمع الله من حمله في الرفع من الركوع قول سبحانه ربي الأعلى في السجود الدعاء في بين بين الجلسة اللي بين السجدتين الجلوس الأول للتشهد التشاهد, التشاهد في الجلوس الأخير هذه واجبات الصلاة والواجب من نسيه عاما تركه عمدا يأت من نسيه يجبوه بسجول الساقود لكن تركه او نسيه لا تقوم الصلاه بايه بتركه من الواجبات ايضا التكبير بين الاركان ما بقى اركع و الله اكبر الله اكبر الله. التكبير ذا ايضا من, من الواجبات اي سؤال يقولنا صلى الله و سلم و على محمد وعلى على ال